لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ل ف ر و ا ل ر س ل ا م لنخرجنكم أرضنا ذلك لمن, ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدا واستفتحوا وخافوا おい<音楽> お。<You. S 2> السماوات و ا ل أ ر ض بالحق إ ن ي ش أ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا you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 أجري الأنهار من تحتها الأنهار خالدين, فيها خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام أ ل م تر كيف غرب الله مثلا ك ل م ة طيبة أ ص ل ه ا ثابت أ ص ل ه ا ث ا ب ت وفرها في ا ل س م ا ء ت ت ي أ ك ل ه ا ك ل حين بإذن ر ع ل و ي ض ر ب الاسلاميه ل ه لعلهم ي ت ذ ك ر ومثل ن و كلمه خبيثه كشجره خبيثه ة كلمة خبيثة ومثل كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض م ا ا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 إ ل ى ا ل ن ا ر قل م د ب ا د ن ا